أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَا تَجِدَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُوَادُّونَ الَّذِينَ لَا آمَنُوا وَوَدُّوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْغَيْرَةُ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى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 فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتُ كَجُرُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَذِّرُمُ قِبَائَتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَبْرُ وَمَسُِ وَآ صَابُ وَأَجامُجسٌ مِن عمل الشَّيطانِ فَجتَنِ بُغُُ عََّ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغباء في الخبر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توديتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 سنين يا اي غل الذين امنوا ليبنوا ان لكم الله بشيئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفالله عما سنف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 جعل اللهَّ وَكبَةَ البَيتَلَحَرَ مَ قامَ لِاتِ وَالشَّعرَحَراَامَ وَهَدَ وَالقَلَائِد ذَلكَ للتَعلَمُ أَن اللهَّ غَ يَأْلَمُ مَا ف فيد السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقوب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُلَذَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلُ قُلْ سَمِعْنَا وَبَلَغَنَا الْهُدَىٰ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِي بِهِ فَلَن تَهْدِيَ بِهِ مَنْ أَحْبَبْتَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم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 تحبسون غما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان اكتبتم لا نشتريه ثمنه ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين فإن عتر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقوم وقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذٰلِكَ أَذْنَىٰ أَن يَثُوا بِالشَّغَٰثَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تَرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قَالَ الله يا عيسى بن مريمة أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ حلمتك الكتاب والحكمة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 وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَو حَتُ إلىِلَ الحَوَارِِ إَِ أَنْ الأامِلُ وَبِي وَبَِسُولِ قَلُأَمَمَّ وَشهَدْ بِأَنَنَا مسلمون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 قُلْ مِنْهَا وَطَمْأِنْ قُلُوبُنَا وَنَكْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراجقين قال الله إني منزلها عليكم فمن فَوَبَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ الله ذَا نَامُوا وَيَا مَا أَنْتَ قُلْتَ لَنَا تَتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُولُونَ لِي أَمْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لي بحقه كنت قلته فقد علمته فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن لك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله رب وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإن لهم عبادك وإن تغفر لهم فإن لك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَلَّبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي قَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي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 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ <تصفيق> أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُفَكِّرْ لَكُمْ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 وَلَونَ الذَلنَا وَلَكَ كِتَبَو فِي قِرُقَّاتِ فَلَ مَسُغُ بَِييدجِم لَ قَالًَا الذيَّذينَكَ فَرُون إِهَا ذَ إَِّ تِححْرُم مُبين وَقَاوا لَل أُزِلَ وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ ظَلَمَ نَحْنُ مُقْتَدِرُونَ وَكَيْفَ كَانَ عاقبة قُل لِمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضد فلا كاشف له إلا وإن يمسست بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء الأكبر شهادة قل الله شهيد بيننا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 يكون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين كفروا انفسهم فهم لا يؤمنون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَجْحَمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا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 إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وَإِنْ يُهْلَكُونَ إِلَّا فَسَغٌ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا عادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ لِلَّهِ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَاوْا إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالُوا أَنِ الْمَسَاءُ بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا فَعَلْوَقُلِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْخَرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا وَلَا مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تحقلون قد نحلم إنه ليحزنك الذي يقولون فَإِنَّ لَهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا يُكَذَّبُونَ وَيُؤْذَوْنَ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 وإن كان كبر عليك إحرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 لكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبخم في الظلمات من يشع الله يضلله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 بَل اِنْ يَاغُدَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاقْتَدْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسف قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 لَيْفَنَصُدِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَأْسًا شَدِيدًا أَوْ تَجْهَرَةً هَلْ يُعْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ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 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إذ إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل أن يستوي صيد افلا تتفكرون وانذر بالذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي وني ولا شفع لعلهم يتقون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 وكذلك فتمنا بعضهم ببعض ليقولوا أولئك من لله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء أولئك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ان نغوم من عمل من فسو ام بجالب ثم تاب من بعده واصلح فله غفور رحيم وكذالك نفصل الايات ولتستبين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحب إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقبيرون الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذل والبحر وما تذكر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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوط عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفذقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الا لغى الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البحر و البحر تدعون غوثا ضرعا و خفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل ترب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرض وَلِقُمْ أَوْ يَلْبَسُكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا قُلْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَى نَغٌ يَفْقَهُون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوكيد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره وإما ينسي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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ونأوا وضرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وَلَا ولا شفيع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 في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنا من آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 But I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 به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أن لكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلقانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن لربك حكيم عليم ووهبنا له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 الصالحين واثنا عيلى واليسع ويونس ونوطا وكل فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذو الذياتهم وَاجْتَبَيْنَا مِنْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الذين لَيَنَاغُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّذْوَةَ فَإِنْ يَقْضُوا بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَتَهِدَى هُدَاهُمْ اقْتَدِهْ أَنْزَلُهُ عَلَيْكَ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب آباء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 أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذن ظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطون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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن لهم فيكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزحمون إن الله فالق الحب والنوى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 وهو الذي لَكُمُ لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من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 تشابه ابرؤ الى ثمره اذا اثمر وينفع ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا وَقَالُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَقُولُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ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 كن بحفيظ وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا يركين ولو شاء الله ما سرقوا وما جعل ما كان عليكم حفيظا وما آتا على ذنب ولا تصد الذين يدعون من دون الله فيصد الله بغير عب كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جادا إيمانهم لئن جادوا وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طبيانهم يحمهون صدق الله